وَقُرَّ الْلَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اسْمَعْ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا اسْمَعْ عَلَيْهِ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 فيها ويهلك الحرف والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له تب تَكِلُّ لَا أَخَذَتْ هُلَّعَزَّةُ بِالِاسْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِيسُ الْمِهَادِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ رِضْوَاءِ اللَّهِ والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تت... اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَ في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سلبني إسرائيل إِلَكَ مَا تَيْنَا مِنْ نَايَةٍ بَيْنَهُ وَمَنْ يُبْدِ دل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب.